خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا فِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأرض وَلَا تَمْنَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِرِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا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 صار ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير